وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يَرْضَوْنَ عَنكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُ وَاصْفَحْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ